استقيموا اعتدلوا استبوا لا الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيونكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ ذَكَرَ رَبُّكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن أن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ انط جميعاً فإن الله لغني حميد الله